لا إله إلا آل. القرآن. اللهم إنا نستعينك ونستفيدك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخيرات له نشكرك ولا نخونك ونخلي ونتوكل فيك. اللهم إياك. Hör of them سبحان من عزه ارتفع سبحان من عزه ارتفع وذل كل شريع عظمته وقطع سبحان من دبر الدور سبحان من علم رواقص السفور سبحان Love you, love you, go. Det är det här som skapar vårt liv. Som ونمت المسلمين الذين شهدوا لك بالرسالة ولنبيك بالرسالة وآتوا على ذلك اللهم ورحمهم وعافهم وعاف عنهم واكلوا نزلهم ووسعوا دخلهم وغسلهم a cumplir en el infinito